خمسة استمع إلى الآية الكريمة وقرأها ثم اكتبها في دفترك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون صدق الله العظيم